ويستعجلونك بالعذاب وليس يخلف الله وعدا. ويستعجلونك بالعذاب وليس يخلف الله وعدا. وإن يوم القدر بك كألف سنة مما تعذون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها المات إنما أنا لك الذي فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم نعفرا ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا قبلك مر وصول ولا ندين إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا ألخ الشيطان في أميتي فيلتخ الله ما يلخ الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاتية قلوبهم وإن الضالين لفي شقاق البعيد ولعل الذين أوتوا العلم أنهم الحص من رضي فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتحبث له قلوبهم